ب سنبدا الرحيم الحمد لله ر العالمين فالقرات والسلام على ي س ن محمد اليوم ن ب الأمني ع ل آله وصحبه أ ج ع ي ن فأبدأ اليوم ان ل ي و م إ شاء الله في آ خ ر موضوع من الموضوعات ا ل م ت ع ل ق ة بالجنايات وما يترتب عليها من ا ل أ ح ك ا م وهو موضوع الصياد وما يمكن أ ن يترتب على إ ق ا م ة الحدود والاحكام من الآثار. هل يضمنها الإمام أم لا يضمنها الآثار لا هل أم وقد م يمكن البهائم ما حكمه من الضمان ا بالنسبة أطحابها حيث أن تسفه هو إلى و ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ل م و ض و ع الصيان والصيان هو الوثوب و ا ل ا س ت ط ا ل ة على ا ل آ خ ر ي ن ظلما ل أ ن يصول إ ن س ا ن على انسان آ خ ر أ ي يحاول ر ج ل ا ء عليه فهذا يسمى صائلا والصائل هو الظالم ف إ ذ ا ما صال إ ن س ا ن على آ خ ر وطبعا ا ل أ ص ل أ ن يصول إ ن س ا ن على إ ن س ا ن ولكن ا ل ص ي ا ل قد يقع و ا من إ ن س ا ن على مال ومن إ ن س ا ن على بضع ومن إ ن س ا ن على منفعه ومن إ ن س ا ن على ب ه ي م ة محترمه ة ولكن الأصل ف فلان على فلان فاذا ما صار إ ن س ا ن بغيا مسلما كان أ م كافرا عاقلا أ و مجنونا أو ب او ل غ ا أ صغيرا قريبا او اجنبيا ف ه أن أو كان الصيال البضع على يريد ان يعتدي على بضع محرم عليه او اراد ان يعتدي على المال فيجوز دفعه على التفصيل الذي سنذكره لهذا الانسان ان يدفع هذا ا ل ص ا ئ ل ب و س ا ئ ل م ت ع د د ة سنذكر كيف تكون هذه الوسائل لما رواه ابو داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ج ن ه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أ ه ل ه فهو شهيد معنى ذلك أ ن ه قاتل وقتل وكما أ ن ه يقتل من المحتمل أ ن يقتل إ ذ ن حينما ي ع ت د على إ ن س ا ن لا بد له ان يدافع ف إ ذ ا دافع وقتل ف ا ل م ق ت ل يعتبر مهدرا واذا ل ص ا ئ و إ كان هو المصول عليه فيكون شهيدا ل ن ص حديث النبي صلى الله عليه وسلم و ا ص ي ا د ب ا ل ن س ب ة لهذه ا ل أ م و ر يعني إ ذ ا وقعت م ن ف ر د ة يدفعها إ ذ ا كان الصياد على النفس يدفعه لم يكن على, النفس كان على المال ن كان ف س ا على ل يدفعه لم يكن على المال كان على الطرف يدفعه لكن لو صال ص ا ئ ل على النفس والبضع والمال ما الذي يقدم لذي انه صالى على ا ل ث ل ا ث ة م ع م ما الذي يقدم قال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال ل أ ن النفس أ و ل ى وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يرتدي عرضه ل م ا ل ه ويقدم المال الكثير على مال القليل وهكذا وهذا بشكل عام لانسان ل ان ي د ف ع ولكن الدفع في بعض الحالات يكون واجبا وليس جائزا ل الطرفين في بعض الحالات واجباً. ليس لأريد لا قلنا ج واجبا جائزا واجب جائز جائز و مستوي يكونوا ا بهذا انه متناقض اذا انه د غير يعني يعيث فى بعض فان د ذلك لا يجب الدفع يجوز له ان يدفع و ي ج و د له ان يترك في بعض الحالات يكون الدفع واجبا وليس جائزه اي يجب عليه ان يدفع وفي بعض الحالات لا يكون الدفع واجبا وانما يكون جائزه ولذلك قال ولا يجب الدفع عن مال اذا اعتدي على المال او كان ا ص ي ا د على المال فلا يجب الدفع عنه لان الانسان يجوز له ان يبذل ماله للاخرين ف إ ذ ا اعتدي على ماله وما أ ر ا د أ ن ي ز ا ف ع عنه من حقه هذا ما ن ف و عليه أ ن ي ز ا ف ع عن ماله ما يجب الدفع عن المال لكن لو اعتدي على عرضه لان صار صائرا على, على عرضه او على بضع محرم مطلقا سواء كان هذا البضع ل ز و ج ة الرجل أ و ل أ خ ت ه أ و ل ب ن ت ه أ و لكان ا م ر أ أجنبية ة ففي ه ذ ه ا ل ل ح ا ة ي ج ب ع ل ي ه أ ن يدفع هذا الطائل و أ ن يمنعه من الطيال على البضع ومثل البضع مقدماته لو كان الطيال ليس على البضع من أ ج ل الزنا ي و إ ن م ا كان للمقدمات ل أ ن ا ر ا ج ان يقبل امراه أ بحرام وراد أ ن يعتدي عليها ف ي م ا سوى البضع ف إ ن ه يجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يدفع إ ذ ن الطيال بالاتفاق لا يجب أ ن يدفع الطائل عن المال وبالاتفاق يجب أ ن يدفع ا ل ص ا ئ ل على البضع سواء كان بضع المصول عليه أ و كان بضع ا ر ا ة أ ج ن ب ي ة لا تمت إ ل ي ه ب ص ل ة ودفع وأما وليس والمال وفي مقدمات كدفع صياد النفس بالاستفاق في عن عن على على على البضع على البضع البضع الصائل الزنا الصائل الزنا إذا كانت المال المال لا ليس يجب وفي البضع يجب و أ م ا بالنفس إ ذ ا صال على نفس ه ما هو ح ك م ه قال ينقسم الصائل في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ى قسمين إ م ا أ ن يكون كافرا و إ م ا أ ن يكون مسلما فإذا كان الصائل كافرا كان الصائر قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه في ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي يجب عليه أ ن يدفع عن نفسه الكافر إ ذ ا صال عليه لان الاستسلام ا ل ك ا ف ر ظ ل في الدين ولم يجعل الله ا ل ك ا ف ر ي ن على المؤمنين سبيلا ولا يجوز للمؤمن أ ن يتظاهر بالذل أ م ا م الكافر و م ن ا ء على هذا قالوا إ ذ ا كان الصائل على النفس كافرا ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفعه عن نفسه وكذلك إ ذ ا كان الصائل ب ه ي م ة ليس إ ن س ا ن ا كافرا و إ ن م ا ب ه ي م ة ص ا ل ت على إ ن س ا ن ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفعها عن نفسه في لتظهر من قولي الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لان ا ل ب ه ي م ة أ ص ل ا تذبح ل م ص ل ح ة آ د م لاستبقائه فما معنى أ ن يستسلم لها ولا يدفعها عن نفسه ما هو إ ل ا خلل في ت ف ك ي ر ه يجب عليه أ ن يدفعها عن نفسه واما إ ذ ا كان ا ل ص ا ئ ل مسلما قال مسلم على مسلم قال في هذه الحاله لا يجب عليه أ ن يدفع الصائل المسلم عن نفسه يجوز له الاستسلام له في هذا المسلم ولكنه لم اراد أ ن يدفع ف إ ن ه ي ج ح ويجوز لو اراد ان يدفع هذا الصائل المسلم عن نفسه بوسائل الدفع ا ل م ر ت ب ة التي سنذكرها يجوز له هذا و إ ن اراد ان يستسلم له ف إ ن ه يجوز له الاستسلام لما رواه أ ب و داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال كن خير ابني آ د م أ ي فيما إ ذ ا اعتدي على إ ن س ا ن أ ي ليكن كما كان أ ح د ابني آ د م حينما أ ر ا د أ ح د ه م ا أ ن يقتل ا ل آ خ ر لان ب س ط إ ل ي يدك لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ليقتلك إني إني العالمين أن أريد أخاف الله رب ب ت وعثمان أ بإثم أطحاب وإثمك من فتكون و النار بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما قال عليه المسلمون في ق ص ة قتله كما هو معروف لكم جميعا أبا عثمان رضي الله عنه أن عثمان الله يدافع غلمانه عنه عنه الذين ن رضي ك وكان ا معه و عنده ما يقرب من أ ر ب ع م ا ئ ة غلام بل قال لهم من أ غ م د سيفه فهو حر و ن الله تعالى ولذلك ج ه ا ل تعالى ل ه و أ غ م د كثير من غلمانه أي عبيده في ذلك الوقت والعبيد الذين كانوا في يعني حول الضروع يكون كانوا حوله وصار لوجه اليوم الذين عثمان ملكا العبيد الذين كانوا في المدينة حوله قال من أغم من من كان عبدا لعثمان رضي الله حرا الله ليس له ذلك عنه في رضي كيف في أغمد من أن من من وقتله المسلمون و استسلم لهم رضي الله ت عنه ا ل ى ع فقالوا لو كان دفع المسلم واجبا د ف ع عثمان عن نفسه ه غلمانه ينبقهم به لأمرهم ولأمر والذين كانوا يلودون به في ذلك الوقت الذين ذلك بالدفاع ن في ع ولو كان الاستسلام للمسلم حراما لانكروا أ أ ن ك كل ر ب ب بعض رسول رسول وسلم أو الله صلى الله عليه وسلم أو بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل أبحاب أ على عثمان استسلامه ل أ و ل ئ ك الناس فعثمان رضي الله ت عنه ا ل ى ع لم ي ش أ أ ن يليق ج م ا ء المسلمين دفاعا عن نفسه بل استسلم مما يدل على جواز الاستسلام نعم لكنه أن يدفع عن نفسه يدفع لو أراد فله أ ن يدافع عن نفسه بوسائل الدفع التي سنذكرها إذن اذا كان الصيان على ا ل م ا د ك فيجوز له الدفع ولا يجب بالاتفاق واما إ ذ كان الصيال البضع الدفع بالاتفاق على فيجب و أ إ ذ ا كان الصيان من إ ن س ا ن على نفس إ ن س ا ن آ خ ر ف إ ذ ا كان كافرا أو كان ب ه ي م ة فيجب الدفع ولا يجوز الاستسلام و إ ذ ا كان ا ل ص ا ئ ر مسلما فقد خ ت ل ف قول ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذا و ا ل أ ظ ه ر من قوليه أ ن ه يجوز له الاستسلام وهناك قول ب أ ن ه لا يجوز له الاستسلام بل يجب عليه ان يدفع المسلم عن نفسه ب ا ل أ خ ف ف ا ل أ خ ف إ ل ى أ ن يصل إ ل ى د ر ج ة القتل والدفع فالدفع عن غيره فالدفع عن نفسه غيره يعني كما أ ن ه يدافع عن نفسه كذلك يجوز ل ه أ ن يدافع عن غيره ح س ب التفصيل الذي ذكرناه ف إ ذ ا كان الغير مالا الدفع هناك جائز و إ ذ ا كان الغير بضعا كما ذكرنا فالدفع واجب و إ ذ ا كان الغير, الغير نفسا فينقسم الصائل إ ل ى مسلمين وكاثر على التفصيل الذي ذكرناه ولذلك النووي والدفع كهوى قال الإمام النووي رحمه الله رحمه عن غيره كهو عن نفسه وهناك قول ب أ ن ه يجب أ ي ض ا الدفع عن الغير قطعا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يؤثر نفسه على غيره ولكنه ما يجوز إ ذ ا ت د ي على الغير أ ن يتركه ولذلك الدفاع عن الغير كان أ ش د من الدفاع عن النفس هذا بالنسبه للصيان و أ م ا ك ي ف ي ة الدفع س ن ذ ك ر ه ا بعد قليل من ج م ل ة ا ل أ م و ر التي يمكن أ ن تقع بها ج ن ا ي ة على المرء ما لو سقطت ج ر ة من علو على إ ن س ا ن في سفن ل ي وضعها إ ن س ا ن على شرفه بيته وبع جرة ما على شرفة البيت سقطت فراها ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن تسقط عليه ولم يستطع أ ن يدفعها عن نفسه إ ل ا لكسرها هناك كان الصائل إنسان الصائل أ وقع بهيمة يشبه طبعا يشبه هذا فيه هذا يعني ليس صيال يعني كما ما للإرادة ذكرنا ولذلك الآن الصائل يعني ما يشبه الصائل طبعا ليس فيه صيال هذا يشبه الصائل دخلونا عدوان على إ ن س ا ن بفعل غيره لكن هذا الغير ليس له أ ث ر مباشر وضع ج ر ة في مكان في الشرطه ف ف ة س ق ت والمفترض أ ن وضعها ف ي مكان س و و ي سريم ي ما ت ق ع منه ا ل س ق و ط جاء الهواء فرماها فسقطت اما ر و ض ع ه ا بشكل مائل بحيث تسقط ففي هذه ا ل ح ا ل ة صار هذا الانسان كالمتسبب على ما ذكرناه من تفصيل في الفعل المؤدي الى القتل في ح ا ل ة السبب وفي مباحث الجنايات الاولى قال إلا لو سقطت بكسرها جرة ولم تندفع عنه إلا إذا كسرها يقترها إذا عليه、فآهدته. قال له أ ن يدفعها عن نفسه ب ك س ر ه ا لكنه إ ذ ا كسرها ف إ ن ه يضمن يضمن ثمنها ل أ ن هذه ا ل ج ر ة لا قصد لها ولا اختيار كما ذكرنا هناك إنساناً له وله وبالنسبة للبهيمة عندها نوع من أما هذه الجرة عليه فاكسرها هو ولكنه يجب عليه كان إنساناً نسلماً وبالنسبة نوع من نجا الصارب إذا أمكافراً اختيار اختيار أما الجرة الضمان قصد فقطت يجب ل أ ن ه ا لا قصد لها ولا اختياس سطر ا كالمضطر إ ل ى طعام غيره ي أ ك ل ه ويضمنه مضطر اثر طعام غيره من أ ج ل ان يبقي على نفسه ي أ ك ل أ م لا ي أ ك ل ي أ البقاء... ك ل البقاء على نفسه لكن يدفع ثمن الطعام أم ام لا ي ر حتى يأكل ط ع ا م ه إذا إ اضطر ن س الطعام ن أن أ ي ك إنسان آخر على نفسه آخر للإبقاء على فإنه ي ج ومحل ز له أن يأكله ولكنه أن يجب اتفاقا يستعر ن هنا قضين اكتيارين وبناء فإنه عن نفسه ولكنه وكذلك ولا والإبقاء و يكثرها هذه هذا عليه بلا على للإتفاع عليها ثمنها جرة سقطت يضمن م الخلاف ك م اذا ك ر ن إذا كانت م و ض و ع ة بمحل غير عدوان فإن كانت موضوعة بمحل كان وضعت بشكل م ا ئ ل بحيث تسقط ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا يضمنها قطعا أ م ا ك ي ف ي ة الدفع ذكرنا الان ث ل ا ث ة أ ن و ا ع من الصائل ص ا ئ ل الذي هو الانسان و ا ل ب ه ي م ة ما ي س م ه الصائل يعني شيء وقع عليك وقع واستطعت تدفعه عن أن نفتك وهو ما لو سقط عليك شيء من أ ع ل ى له ق ي م ة فاشفته حتى تنجوى كيف يكون الدفع ب ا ل ن س ب ة للصائل قال ويدفع ويزجره يتكلمعه عنيفا يجد يزجأ غير يدفعه نبدأ بالدفع بالأخف بالأخف الأخف فالأخف فإذا فلا فإذا الصائل أنتنا بالكلام كلاما الكلام بالكلام له إلى بأن أن لم يمكن بالكلام امكن ب ا ل ا س ت غ ا ث ة استغذت فجاء الناس فهرب ما يجوز لي أ ن أ ل ج أ إ ل ى و س ي ل ة أ ب ع د من هذه ا ل و س ي ل ة ما دمت أ س ت ط ي ع دفعه ب ه ذ ه ا ل و س ي ل ة قال إ ذ ا أ م ك ن بكلام أ و ا س ت غ ا ث ة حرم عليه اضرب ما يمكنني أ ن أ د ف ع ه عن نفسه لا بكلام ولا ب ا س ت غ ا ث ة ب أ ن كان ا ل إ ن س ا ن في مكان لا يمكن أ ن يلحقه فيه الغول ف ف ي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن يدافع عن نفسه بالضرب ف إ ذ ا أ م ك ن دفع ا ل ص ا ئ ر بالضرب باليد يحرم عليه ضربه بالصوت ف إ ذ ا لم يمكن ل الا بقطع ن يقتل النفس فإذا لم يمكن بقتل هذا ا ل ص ا ئ ل عند ذلك يقتله ويكون هو الذي اعتدى على نفسه هو الذي جنى على نفسه ندفعه فاذا ل امكن دفعه بالاخف و ل ج أ ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل أ ع ل ى عند ذلك يكون معتديا ف إ ذ ا لم يمكن إ ل ا بالقتل في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له ان يقتل هذا ا ل ص ا ئ ل نعم وإذا امكنه الهرب فانه يهرب منه ثاني مثل ومثل الكلام. إذا امكنك ان تهرب منه وتنجو بنفسك مانعة منه وبعد مثل ومثل الكلام واذا الهرب الافتغاثة اذا ذلك يهرب تهرب تهرب لا وطبعا ا للعقاب عليه أن يلجو يصل المقتول م ه د ر دمه م ه د ر ما يجب على القاتل شيء أ ب د ا كما سنذكره بعد قليل من ج م ل ة الصيان ل أو م أ ن و ان ع الصيال أ يعض إ ن س ا ن يد إ ن س ا ن آ خ ر عض يده ف إ ذ ا عض يده و أ فاذا استطاع أ ن يخلصها ل ل أ خ ف كما ذكرنا قبل قليل ب أ ن يضغط على فتيه ويفتحهما كان بها ما استطاع إ ذ ا استطاع ضربه على فتقيه حتى يفتح فمه فليفعل هذا ف إ ذ ا لم يستطع إ ل ا لشد يده ف إ ذ ا سحب يده سقطت اسنانه فهو الكتب قال اسنانه مهدره في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه هو ا ل ب ع ت د ي بالعظم ولو عضت يده ف ل ص ه ا بالاسهل من فك لحيه وضرب شقيه فان عجز تسلى فندرت اي سقط سبحانه فهدر لما رواه البخاري ومسلم أ ن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أ ح د ك م أ خ ا ه كما يعض الكحل لا ي ت لك ل أ ن ه صار مهدرا نعم طوال سواء كان العبد ظالما أ و مظلوما ل أ ن العبد لا يبرح بحاله من ا ل أ ح و ا ل من أ ن و ا ع الصياد أ ي ض ا النظر إ ل ى عورات آ خ ر ي ن في خلواتهم في بيوتهم فاذا ما جاء إ ن س ا ن ونظر إ ل ى حرم إ ن س ا ن من سقف باب أ و ك و ة أ و ما شابه هذا ف إ ن ه يعتبر صائلا و م ن ا ء على هذا فيجوز له دفعه لكن الدفع هنا ليس كالدفع و ن ا ك من نظر إ ل ى حرمه في داره من شوه ة او ل ا ق ة أ ث ق ذ خرط في الباب أ و من ثقب ل م ف ت ا ح من وزير شق من الشقوق التي يمكن أ ن ينظر الانسان منها أ و ثقب عمدا فرماه بخفيف ك ح ص ا ت رماه مبتدا بالكلام و إ ن م ا راه ب ح ص ا ت مبتدئا ب ا ل ح ص ا ت فرماه بخفيف ك ح ط ا ت ف أ ع م ا ه أ و أ ص ا ب قرب ع ي ن ه فجرحه فمات فهزر يعتبر هزرا قال في خ ب ر البخاري ومسلم لو اطلع أ ح د في بيتك ولم تاذن له فحذفته ب ح ط ا ت ف ف ق ع ت عينه ما كان عليك جناح وفي ر و ا ي ة صححها ابن حبان والبياطي فلا قودا ولا ديا ة وليستني في ه ذ ما لو كانت حرم ا ل إ ن س ا ن م س ت و ر ة أ و غير م س ت و ر ة ويستوي فيه ما لو كانت حرمه بارزه او من الثقب أ كانت في منعطف بحيث لا يراها من الثقب لعموم ا ل أ خ ب ا ر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حرم عليه مجرد النظر ما دام في البيت حرم و أ ج ا ز للرجل الدفع بغض م ج ر النظر النظر عن كونه ر أ ى أ و لم ير لو اطلع أ ح د في بيتك ولم ت أ ذ ن له لم يحدد ر أ ى ح ر م ة أ و لم ير ى كانت م ك ش و ف ة أ و غير م ك ش و ف ة لو اطلع أ ح د في بيتك ولم ت أ ذ ن له فحذفته ب ح ط ا ت فصفات عينه ما كان عليك جناح لكن بشروط هناك شروط هناك شرط متفق عليه وشرطان ضعيفان الشرط اتفق عليه أ ن لا تكون هناك محرم ل ل ن او ظ ر محرم أ ز و ج ة للناظر ف إ ن كانت له محرم أ و ز و ج ة داخل البيت و أ ر ا د أ ن ينظر في هذه ا ل ح ا ل ة لا يمكن أ ن نضربه ولو ضربه يكون متعديا في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن في النظر شبهه من المحتمل أ ن ه أ ر ا د أ ن يتحرى محرمه في هذا البيت هذا من المحتمل أ ن ه أ ر ا د أ ن يتحرى زوجته في هذا البيت وبناء على هذا فلا يجوز ن ا أ ن نتحكم ونقول إ ن ه نظر من أ ج ل أ ن يرى محارم ا ل آ خ ر ي ن هناك ش ب ه ة تمنعني من أ ن أ د ف ع ه بما ذكرنا قبل قليل وهناك شرطان لكنهما ضعيفان ذكرناهما قبل قليل الشرط ا ل أ و ل الا تكون المحرم م س ت ج ر ة ف إ ذ ا كانت م س ت ك ر ة فلا يجوز رميه ولكننا ذكرنا أ ن هذا الشرط ضعيف ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث عامه في ذ ا ا لم و و ض ع لم تميز بين, محرم بين حرمه م س ت و ر ة أ و ح ر م ة غير مستوره والشرط الثاني ن الضعيف أيضا أ لا يكون الرمي إلا بعد الإنذار يعني لا لك قبلها يكون يعني يجد رميه بعد ف إ ذ ا أ ن ذ ر ت ه ولم يندفع عند ذلك يجوز لك رميه و أ ي ض ا هذا الشرط ضعيف ضعفه اصحابنا ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث أ ي ض ا لم تذكر شرط ا ل ت ف ع ي ب ا ل ك ل ا م و إ ن م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم م ب ا ش ر ة لو ا ض ط ل ع احد في بيتك ولم ت أ ذ ن ه فحذفته ولم يذكر ا ل إ ن ذ ا ر بالكلام قبل ا ل ح ذ ر بينما هناك ذكرنا أ ن ه يجب عليه أ ن يمنعه بالكلام ف إ ذ ا لم يمكن بالكلام امكن ب ا ل ا س ت غ ا ث ة بالاستغاثة قبل أ ن ينشا إ ل ى الضرب وهكذا يتدرج قليلا ً فقليلا ً إ ل ى أ ن يصل إ ل ى القتل ولكن هنا يجوز له ح ذ ب ه م ب ا ش ر ة سد الانتخاب ً ل ق ل أ ن بعض الناس لو كان الغله العقليه التي ذكرها الفقهاء في بعض الحالات الإنسان ما يقول دام سوف لا يدفعني بالمؤذي بما يقرا عيني أ و بما يجرح وجهي أ و بما ي خ ب ش جسدي أ و بما يودي بحياتي إ ذ ا كانت ربما تجرا بعض أ ص ح ا ب النفوس ا ل ض ع ي ف ة على النظر إ ل ى المحارم س النفس الناس نفسه أ أهم ل العرض العرض على ة عندنا شيئا حياتنا أشرباتها بعد عرضه وكثيرا من الناس من يقدم في يعني يموت من ا ت ل دون عرضه فهو شهيد, فهو شهيد فموضوع العرض عندنا مخصص في ا ل إ س ل ا م ولذلك كان ا ل أ م ر فيه أ ش د من ا ل أ م ر في الصيال على النفس أ و الصيال على المال نعم هذا أ م ر خطير جدا ولذلك درءا للباب يجوز ل و حذفه م ب ا ش ر ة ثم انتقل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى إ ل ى الكلام على ضمان الاله و ل ن ق و ذ ا الموضوع ا ل أ خ ي ر يشتمل عددا من البراحه التي لها ع ل ا ق ة بالجنايات وما يترتب عليها من الاحكام فتكلمنا على الصيام ب أ ن و ا ع ه ا ل م ت ع د د ة الان سنتكلم على ضمان المؤدبين ا ل م ع ل ب إ ذ ا كان يؤدب ا ل ت م ي ن وولي الحجر إ ذ ا كان يؤدب المحجور عليه ولي السفيه إ ذ ا كان ي و ج ب الحاكم إ ذ ا جلد إ ن س ا ن ا و أ ر ا د أ ن يعذره ب ا ل ز ي ا د ة على الحد فمات ر ما أراد هي الاحكام ا ل م ت ر ت ب ة على هذا قال ووال ولو عذر ولي الزوج وزوج زوجته يجوز لو عذر يعذر أن زوجته اللاتي تخافون ن س و ز ه ن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن يجوز للزوج ان يعذر زوجته إ ذ ا ظهرت عليها علامات النشوز ذ اذا م ل ما كان ي ع ذ ر أو ي ج ب الطفل الصغير ولا كان الولي قال لو عز... لما أتكلم على الحدود أتكلم على التعذير قلنا الدرس الماضي تكلم على تتكلم على في في ونحن إذن ف إ ن ا ل ت ع ذ ي ر يرجع إلى الى ا ج ت يرجع إ ل الاجتهاد لا نستطيع ص فيه ي يجتهد ر مضمون لأنه ا عن ا فيه الامام ك كان فإن بضرب ت فالقصاص يقتص ط ب ع ا بشروط القطاع التي ذكرناها و إ ل ا ما يقتل غالبا فشبه عمد على العاقله ة قال لأن التعذير مشروط لسلامة لأن لسلامة التعذير العاقلة للتأديم وليس مشروط إ ل هلك المعذر فغلاك على المعذر لأنه يتبين لنا أن هذا المعذر ا فإذا هذا تجاوزا مضمون يتبين أن حدود ا ل ش ر ع طبعا لا يتصور ان المؤجل يضرب الولد ضربا خفيفا على يده ب م ق ط ر ة ص غ ي ر ة ويموت هذا م ا يتصور م نتكلم على هذا نعم فاذا عذره فمات تبين لنا انه تجاوز حدود ا ل ش ر ع وبناء على هذا فانه يضمن هذا اذا, كانت اذا كان الحكم حكما تعذيريا كاملا واما اذا كان الامر امر حد فحج ا ل إ م ا م ا ل ج ا ن ي ة ح د ه ا ل ح د المقدر فما قال ضمانة ب ا ل إ ج م ا ع كما قاله ا ل إ م ا م ابن المنذر ل أ ن الحق قتله ما قتله القاضي و إ ن م ا قتله الحق الله تعالى امر ل ل تعالى ه ب ح د ه ح د ا معينا فحج فما تادر لا يضمن هذا ب ا ل ن س ب ة للحدود ا ل ت ي الحدود ا ل م ق د ر ة بالاتفاق ن س ب ة للحدود ل ل م ق د ر ة ب ا مثل حج ا ل س ا ب ق ة يقطع حد الزنا ي ج ل ب أ و يرجم حد الباغي وما شابه هذا من الحدود و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لشارب الخمر فقد مر معنا الخلاف في ك ي ف ي ة حجه أ و ل ا الخلاف في ا ل أ ر ب ع ي ن هل هي حد أ و تعذير قلنا إ ن ه ا حد لماذا يحد مر معنا أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا شارب الخمر بالنعال و أ ط ر ا ف الثياب ب ا ل أ ك م ا م وبجليد النخل إ ذ ا جلد شارب الخمر ليس كجلد ا ل ز ا ن وليس كجلد غيره هناك خلاف في ك ي ف ي ة الجلد ووسيلته ولذلك قال لو ضرب شارب بنعال وثياب كما مر معنا في الحديث وهي أ د ن ى وسائل ا ل ت أ د ي ب أو أ د ن ى و س ب ه لشارب الخمر قال فرضا م ن لأننا على الطحيح ما تجاوزنا, ما تجاوزنا الـ الـ الحد المشروع قال وكذلك لو جلد أ ر ب ع ي ن ج ل د ة على المشهور في المذهب ما, ما يعتبر مضمونا إ ذ ا جلد اربعين ج د ة فمات بالصوت ما يعتبر مضمونا و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ع ن د م ا في المذهب في ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى وفي ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة لما ذكرناه من الخلاف في و س ي ل ة ا ل ت أ د ي ب ف إ ذ ا جرينا على ظواهر النصوص وقلنا, وقلنا انه يحد بهذه الوسائل ومات بها ف إ ن ه في ه ذ ه ا ل ح ا ل ة لا يضمن وهو المفتى به في المذهب وإذا قلنا إ ن حده من أ ج ل ا ل ت ا ذ ي ب ف إ ذ ا مات وغلبنا جانب التعذيب ففي هذه ا ل ح ا ل ة يكون مضمونا ويجوز ل ل إ م ا م أ ن يزيد الحج إ ل ى ثمانين ولكن ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل أ خ ر ى من قبيل التعزير و ل ي س من قبيل الحج ف إ ذ ا حده صوتا واحدا زائدا عن ا ل أ ر ب ع ي ن ما هو حكمه قال حكم هذا الصوت أ ن ه مضمون إ ذ ا جلده احدى و أ ر ب ع ي ن جلده فمات قال فيعتبروا ضامنا للصوت الذي للصوت زاده على الحد المقدر وبناء على هذا ف إ ن ه يضمن واحدا من أ ر ب ع ي ن من الديه م ق س م ا ل د ي ة على أ ر ب ع ي ن خ س ط ا وهو يضمن واحدا من أ ر ب ع ي ن ان ضربه واحد و أ ر ب ع ي ن فالأربعون كانت م ش ر و ع ة فمات ب ه ذ ا الواحد الزائد هذا هو القول الاصح وهناك قول ب أ ن ه يضمن نصف الديه ل ي ش قال ل أ ن ه مات بمضمون وغير مضمون وجلده احدى واربعين جلده, جلدة. الصوت الواحد الزائد مضمون و ا ل أ ر ب ع و ن ليست مضمونه ة فمات بمضمون وغير مضمون وبناء وغير على ذ ا الحد ولا قلنا القولا الصحة المفتاح الزائد على الجلدات فإنه نصف يضمن أنه به يضمن المشروعة تلطة على قال ويجري هذا الكلام في كل ت ع ذ ي ر زيد به على الحد ف إ ذ ا جلد قاذف احدى وثمانين ج ل د ة ف إ ن ه يضمن واحدا من ثمان ي و إ ذ ا جلد الزاني ز ي ا د ة عن ا ل م ئ ة ف إ ن ه يضمن ا ل ز ا ئ د ة عن ا ل م ئ ة بقصه ت وهكذا ننتقل ا ل آ ن إ ل ى أ م و ر أ خ ر ى قد تقع بها ا ل ج ن ا ي ة ليس في ا ل ت أ د ي ب و ا ل ح ذ و إ ن م ا بقطع الزوائد التي تحدث في جسم ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا ما خرج السلع في جسم ا ل إ ن س ا ن مثل ا ل ت آ ل ي ل التي تخرج مثال يعني شيء زائد زاد في جسمه أ و مكان تشحن وصار نافئا ف أ ر ا د أ ن يزيله هل يجوز له أ ن يزيله أ م لا يجوز له أ ن يزيله ومن الذي يزيله ا ل أ ب أ م الجد هذا اذا كان الولد صغيرا و أ م ا إ ذ ا كان كبيرا فهو الذي يتولى هذا من نفسه هل يجوز له أ ن يفعله او لا يجوز له أ ن يفعله قال ولمستقل أ ي بالغ عاقل المستقل والبالغ العاقل ا س ت ق ل بالتصرفات ولا يمنع منها في حق نفسه قال ولمستقل قطع س ل ع ة من نفسه شريطه الا تكون م خ و ف ة يعني أ ل ا يقاس منها التلف ف إ ذ ا خيف منها التلف فلا يجوز له أ ن يزيلها أ و كان ضرر زوالها أ ك ب ر من ضرر بقائها فلا يجوز له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا أ ن يزيلها قال ولمستقل قطع س ل ع ة إ ل ا م خ و ف ة لا خطر في تركها ل أ ن كان زوالها أ و ب أ ن كانت إ ز ا ل ت ه ا تلحق ضررا أ ك ث ر من ضرر بقائها ففي هذه الحاله يبقيها و أ م ا إ ذ ا لم ي ل ح ق ضرر أ و كان الضرر بسيطا في إ ز ا ل ت ه ا ف إ ن ه يجوز له أ ن يزيلا ه ولذلك قال أ و الخطر في قطعها أ ك ث ر ولمستقل قطع س ل ع ة إ ل ا مخوفه ة قد يأتي من و ا ل ا الثلاث أو الخطر في قطعها أكثر ففي هذين الحالتين لا يجوز له إزالتها له أو أكثر يجوز في ففي هذين هذا إ ذ ا كان مستقلا و أ م ا إ ذ ا كان صغيرا قال و لاب وجد قطعها من, من صبي ومجنون مع الخطر ان زاد خطر الترك إذا يكون الخطر أكبر من الخطر على خطر ازالتها ل على م ت ر ب إ فإننا في الأحالة هذه الحالة ن ز ي لان الولي من ا ل أ ب والجد يصونان ي مال الصغير عن الضياع فان يصونا بدنه عن الثلاث من باب أولى إ ذ اولى جاز لهما أ وجب ع ي يصونا الضيار يصونا ه ماله بدنه م من ا أن فأن عن و ل باب لكن هل للسلطان؟ هذا هذا بالنسبة للأبي والجدي ونعلم هذا هذا يجوز ان الولايه للاب والجد وقد تكون في السلطان السلطان ولي من لا ولي له فهل يجوز للسلطان ان يزيل مثل هذه ا ل س ل ع ة من جسد الصغير ام لا يجوز له قال السلطان لا يجوز له ابدا لا للسلطان ولا لغيره لا الا للاب والجد قال لان مثل هذه الامور تحتاج الى كمال الشفقة يجوز تحتاج كمار هذه و ا ل أ ب والجد عندهما ش ف ق ة ك ا م ل ة على الولد وبناء على هذا لا يقدمان إ ل ا على ما تكون فيه منفعه بعد نظر دقيق بعد أ ن ي ت ش ي ر ق طبيبا بل ي ت ش ي ر عددا من ا ل أ ط ب ا ء ولذلك يجوز لهما أ ن يقدما على اجتهاد العمل أ م ا السلطان مع كونه يلي إ ل ا أ ن ه لا يوجد عنده من الوقت ما يتسع س لكي يبحث في حال كل إ ن س ا ن في المجتمع ويبحث عن س ل ع ة هذا ا ل إ ن س ا ن هل يزال ع ل ي ه خطر أ و لا يزال ف ي ه خطر ربما يسال سؤالا عادرا اما أ ن يتقص كتقصي أبي والجد ي فلا يمكنه هذا لا سبيل إ ل ى هذا ولذلك قالوا ما يجوز للسلطان ان يقدم على إ ز ا ل ة ا ل س ل ع ة من الصغير لا يجوز هذا إ ل ا ل ل أ ب ي والجد ي هذا فيها إذا كان فيها خطر و من ا إذا لم ي ك ف ي ه الامور خطر ق ا يجوز للأدي ويجوز للجدي ويجوز ل ل ل س ط ن خطعها إذا ل يكن هناك خطر لأنه لا ضرر يحشى هناك لأنه من لا خطر ضرر ا ا ل ه وخطيها التي يمكن أ ن يقع بها ن ل س أ و ضرر ومما يلحق لهذا الباب ا ل ف ض و ا ل ح ج ا ن ة إ ذ ا فصد انسان انسانا و ح ج م ما هو حكم الحاجم إ ذ ا تلف المحجوم قال ويجوز له أ ي ض ا ل ل أ ب ي والجد والسلطان يجوز لهم ا ل ف ض د و ا ل ح ج ا م ة فلو مات الصبي والمجنون بجائز من هذا المذكور من ا ل ف ض د و ا ل ح ج ا م ة وقطع ا ل س ل ع ة التي لا يخشى منها الضرر فلا ضمان في الاصح ل أ ن ه م أ ق د م و ا على عمل وكذلك ا ل ب والجد في ا ل س ل ع ة التي آآ آآ يعني إ ذ ا كان الخطر في بقائها اكثر من الخطر في ازالتها أقدموا على هذه الأمور فتلف الصغير في هذه ا ل ح ا ل ة لا يكونون ضامنين ل أ ن ه م أ ق د م و ا على عمل عاقبته فيما يظنون السلامه عمل مخوفا ليس وليس ي ف خطر فإذا ما فلا تلف ت ي ع ب ر ولو ن ضامنين ف مات الطبي والمجنون بجائز من الطبي بجائز هذا فعل ل الأضحف ولو ا ضمان في ولو فعل سلطان وكذلك أ ب أ و جد لصبي أ و مجنون ما منع منه, ما منع منه السلطان م ذ ا منعنا منعنا السلطان من إ ز ا ل ة ا ل س ل ع ة التي يعتبر بقاؤها أ ك ث ر ضررا من م ن ع ر ف ا ل س ل ط ا ا ز ن ا هذا للأبي ل ونمنع ا ا ل أ ب والجد من إ ز ا ل ة ا ل س ل ع ة التي يكون في إ ز ا ل ت ه ا سلف للولد أ و الضرر المترتب على زوالها أ ك ث ر من الضرر المترتب على بقائها هذا يمنع منه أيضا والجد يمنع أبو ف إ ذ ا أ ق د م السلطان أ و ا ل أ ب أ و الجد على ما, منعناه على ما منعناهم منه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يعتبرون ضامنين قال ولو فعل سلطان كلمه سلطان هنا يعني لا لها مفهوم لها م وقد نص الشراع على أ ن ا ل أ ب والجده ك ل س ل ط ا ن لان هناك أ ش ي ا ء يمنع منها ا ل أ ب والجد نعم ك س ل س ل ع التي تعتبر ازالتها أ ك ث ر ضرر من إ ب ق ا ئ ه ا هذا يمنع منه الاب والجد نعم قال ولو فعل سلطان أ و أ ب أ و جد بطبي ما منع منه ف د ي ة م غ ل ب ة في ماله ل ت ع د ي ه ل أ ن ه فعل شيئا لم ي أ ذ ن به ا ل ش ر في بعض الحالات ا ل إ م ا م يقيم ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ويخطئ فيها السلطان بشر من البشر يصيب كما يصيب البشر, كما يصيب البشر, كما يصيب البشر وكذلك ق ض ا ة المسلمين قد يحكمون ب ب ي ن ة ثم يتبين لهم ا ل خ ط أ ومصادر خ ط أ ك ث ي ر ة إ م ا أ ن ه م لم يتحروا في ا ل ب ي ن ة أ و أ ن ه م م س ا ئ ل ا خ ط أ ك ث ي ر ة جدا ح ت ى م ا ف ا خ ط أ فمات الذي حكم عليه ما هو حكمه قال وما وجب بخطا امام في حد أ و حكم على ما ذكرنا ما قلنا إ ذ ا جلد الامام حدا وزاد فمات المحدود وما وجب بخطا امام في حد يعني إ م ا ب ا ل ز ي ا د ة واما إ م ب إ ق ا ة ل ح د خطأ إما ب ا ل ز ي ا وإما د ة إ ب ق ا م ة الحد خ ط أ بان جاءت س ي ن ه فشهدت على ك ل ا ن ب أ ن ه سرق والقاضي لم يتوثق من هذه ا ل ب ي ن أ و توثق توثقا ليس صحيحا ف أ خ ط ا فحكم ة فاقيم الحد على الجاني فمات في هذه ا ل ح ا ل ة يكون القاضي ضامنا حتى ما يتسرع القضاه و ا ل ا و ل ا ة في ق اقامه م الأحكام نعم ة ل و ا إيمان وجب أو بخطأ في حكم ف حج و بضمون لكن ا ل ض م ا ن من على يكون ق ا ل فعلى عاقلته يكون هناك ضمان والضمان على ا ل ع ا ق ل ة وما وجب بخطا امام في حد أ و حكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال القول هذا الثاني الضمان المال لأن الحكام تكسر منه الأخطاء والقضاء ما أعمالي أنها يقول لأن لكن العدد يكون فهو منه حيث بمعنى أن أكثر خطأ. معنى أنها من في بيت تكسر تكسر أكسر تكسر خطأ في كل يوم يقضي مئات القضايا يعني لو أ خ ط أ واحد ب ا ل أ ل ف سيكون عنده مئات بل ربما كان عنده آ ل ا ف ا ل أ خ ط ا ء ف إ ذ ا قلنا إ ن ا ل ع ا ق ل ة تتضمن ففي هذه ا ل ح ا ل ة سوف ترهق العاقله ولكن القول ا ل ص ح المثلى به ان الضمان على ا ل ع ا ق ل ة حتى يكون ا ل ق ض ا ة و ا ل و ل ا ة أ ك ث ر تثبتا وتحريا في إ ق ا م ة الشرعية الأحكام ه و ا ل أ ص ل ا ل أ الخطأ أن ي ك و و ن ن م م ض ا على العاقلة الأصل هذا الخطأ أن يكون مضمونا على العقلة. شاهد على في يكون م ض م و ن الشرعيه ع ى العاقلة قال ولو حده ب ا شاهدان ه شهد د ي ن أنه على س ق كما المرة الماضية ذكرنا فبانا في فحده ب تبين له أ ن ه م أ ن ه م ا ليسا من أ ه ل ا ل ش ه ا د ة أ و عدوين للمشهود عليهما ي أ ت ي معنا قليلا في مباحث الشهاده ة إن شاء ا ل ل أنه من شرط ان ل ش ا ه د أ لا يكون عبداً طبعاً يكون ش ر ط ا ل ش ه الله د ة غير شروط ا ر و ا ي ة أن ا عبداً أن لا أفراً ا يكون بالمشهود عليه. أن لا يكون、فرعاً. أن ب ل م ش عداوة الشاهد يكون أن غير فهذه ا س لأن يكون عجل ف الشروط إ ذ ا لم ي ت ح ر بها ا ل ق ا ض ي أ و ت ح ر إ الا أ ن تحريه كان ناقصا فحكم على المشهود عليه أ ق ا م عليه الحد فهلك ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا بد من الضمان قال ولو ح د و ا بشاهدين ثباناه عبديه ن ذ ا فقط للتمثيل و إ ل ا اذا ا خ ت ل أ ي شرط من شروط الشارع يكون وضعه كذلك أ و ذليين ي ع ن ي لم ي ك و ن مسلمين أ و مراهقين لان ل ن يكونا بالغين ف إ ن قصر الإمام أو القاضي أو قد صر في التعري ما بحث عن, عن الشهود ف إ ن قصر في, في اختبارهما فالضمان عليه ل أ ن ه يتبر ل أ ن هو ه المتعدي في هذه ا ل ح ا ل ة فيخص منه ان تعمد يقتل القاضي إ ذ ا ت ع م د ل أ ن الهجوم على القتل ممنوع منه ب ا ل إ ج م ا ع و إ ن وجب المال فهو أ ي ض ا عليه ليس على عاقلته أ ن هو المقصر كان من المفترض به أ ن يتحرى و إ ل ا لن يقصر تحريا تحر ى ت ح دقيقا جدا ولكنه مع هذا ط ن ع ت ا ل ن ت ي ج ة خطا في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا يضمن ولكن الضمان يكون على العاقله ولكن الضمان أولا ما وثانيا يكون الضمان في المال على العاقله وليس على ا ل ق و م ف إ ذ ا ضمنت العاقلة ض م ن ا ل ع ا ق ل ة و حينما أ ق ا م الحكم أ ق ا م ه بناء على أن مسلم أقامه بناء على ان ل مسلم ش ا أقامه ه د ب الشاهد ء ع ى أن ا ل مسلم بعد أ ن أ ق ا م الحكم تبين ل ه أ ن الشاهد كان نصرانيا يضمن طبعا هو تحرك دقق ولكنه مع هذا ا خ ط أ وبشكل انسان يخطئ يعني الحاكم ما يعلم الغيب والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال انكم ت خ ت ص م و ن إ ل ي وربما كان بعضكم أ ل ح ن بالحجه من بعض فاقضي ن ح و مما سمعت إ ل ى آ خ ر الحديث ف إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر فمن باب أ و ل ى خيره صلى الله عليه وسلم ق د يتحرى ا ل ا ولكنه في ا ل ن ه ا ي ة يصل إ ل ى حكم خاطئ مع تحريه حكم بشهاده الشاهدين فبانا ذميين ضمن المال ضمنت العاقله او ضمن بيت المال على الخلاف الذي ذكرناه في ا ل ن ه ا ي ة هل يرجع على الذميين لانهما هما ا ل ذ ا ن غراه بشهادتيهما شهدا عليه بانه سارق شهدا عليه بانه قاتل الى اخر ما هنالك من الاحكام هل يرجع عليهما قال لا يرجع على الزميين والعبدين في الاصح المنصوص لماذا لا يرجع قال ل أ ن ه م ا حينما شهدا شهدا وهما يزعمان أ ن شهادتهما ص ح ي ح ة نحن ما قلنا إ ن ه م ا كذبا في ا ل ش ه ا د ة نحن ما نقبل ش ه ا د ة الزمي ولو كان صادقا ما نقبل شهادته نحن ا ل آ ن نقول تبين لنا أ ن ه م ا زميان يضمن ل أ ن ش ه ا د ة الزم غير م ق ب و ل ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة يضمن ولكن ما يرجع على زم الزم لا ن ن ب ل ه أ ن ت ت ش ت و ن ي و أ ن ا شاهدت ه د أ ن ش بما أ ع ل م أ ق ل ما يكون بما يغرب ب على ظن م اظن أ أم له انه ي ع ي نحن ما ش د ت أنه ا ل ل الذي هذا هذا الذي أعرفه ي فلا شهدت ج و ز ل ن ا أن نرجع عليه و إ ن م اما تكون بيت ويكون أو الضبان العاقلة ا على على ل ل على ما ذكرنا. أما ذكرنا ب ا ل ن س ب ة للحاجم و ا ل ف ا ص د قال إ ن حجم أ و فصد ب إ ذ ن معتبر ت ق و ل الحر المكلف للحاجم حجمي او الصدني لم يضمن إ ذ ا لم يخطئ أ ث ن ا ء ح ج ا م ه والفصد ل أ ن ه حجم وفصد ب إ ذ ن ولو كان الحاجم فيضمن ولو الحاجم له كان فيضمن أجن م ا كان احكي ه ذ ه ا ل د ن ي ي ا حجم و او ح د ا ل ا كان احكي ه ذ فصل يكاد من عملية جراحية يكون و ا معدوما اليوم هناك مقابل هذا العمليات ا ل ج ر ا ح ي ة التصميم العلاجات ا ل أ د و ي ة ا ل إ ب ر من المحتمل أن ان ل إ س الممرض ن أثناء تعاطيه ل ل ب ر ة ا يعطيك ا ب ر ة أ ث ن ا ء غرز ا ل ا ب ر ة في الجسد ربما يصيب مكانا يودي ا ضرر وهو ما كان مخطئا ولا كان مقصرا هل يضمن في هذه الحاله ة ذ هذه ا كالحاجم وكالفاطل نعم قال لم يضمن ما تولد منه وإلا ما الدنيا لا يكون لم تولد فعله أحدهم نعم يضمن منه في شريطة أن معتديا ً أ و مستاجرا ً او مخطئا أو ما في شك في هذا شك أما لو الإبرة في المكان المحدد في اتينا الرجل كان في جسده ا مثلاً م ل ع بابهر بذلك ل وليس يعلم ل م ك ا ا ن ي غ أتينا أ ب ب طبيب في العالم سوف يعمل هذا العمل وسوف تكون هذه ا ل ن ت ي ج ة في هذه الحاله ح ا ج م اصلا هذا ب ا ل ن س ب ة للحاكم و ا ل ف ا ص م و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للجلاد إ ذ ا جلد أ و قطع عنق انسان في ح ا ل ة القصاص أ و الاحكام المشابهه التي يكون فيها قتل قال ما هو حكمه الجلاد قال الجلد له حالتان ح ا ل ا ل أ و ل ى أ ن يكون عالما ب أ ن القاضي ظالم ح ا ل الثانيه الا يعلم هذا ومن باب أ و ل ى إ ذ ا علم ان القاضي محق في قضائه قال وقف جلاد وضربه ب أ م ر ا ل إ م ا م ك م ب ا ش ر ة ا ل إ م ا م إ ن جهل ظلمه ما يعلم أ ن ه ظالم و خ ط أ ه ما يعلم أ ن ه مخطئ فيتعلق الضمان ب ا ل إ م ا م قودا ومالا لا بالجلاد لاحكام كل المترتبه على هذا تتعلق ب ا ل إ م ا م إ ذ ا بان لنا ا ل خ ط أ في المستقبل الجلاد ماله على ه ذ ا ك ا ل آ ل ة الجلاد ك ا ل آ ل ة قال له اخت ل فقتل هذا عمله وهو لا يعلم ظلم أ و خ ط أ ا ل إ م ا م لكن ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قال يستحب له أ ن يكفر لمباشرته القتل اذا قتل يستحب يكفره له أن يكفر في م في بعض ا القدر ش باشرة ر ة كونه ب في الحالات ا ل م ب ا ش ر ة تقدم على السبب كما هو معروف في الفقه إ ذ ا تعارض السبب والمباشره ة المباشرة يعني يقدم بعض بعض السبب الحالات الحالات قال تقدم ن أننا ضمن الجلادين ا كالآلة صحيح هو كالآلة وهو علمهم موظف ولو مع عدم ما ل احد ل لا د ن ي ا أ يجهل ولا أ ح د يقتل لكنه ما دام قد باشر و ل م يكن له يعني ذنب في هذا إ ل ا أ ن ه يستحب له أ ن يكفر استحباب فقط وهذا الاستحباب من قبيل التحري والاحتراز وليس من قبيل النصوص الشرعيه ة ما قال النبي ل ي ع الصلاة والسلام الجلاد يستحب لك أن تعمل هذا لك تعمل وإلا يستحب في أن لكان شرعا و إ ن م ا قال إ ما م انه ل ش ر ع ي الإسلام أ باشر هذا ل ل ت ب ر ئ ة الذمه إ ذ ا كانت عنده م ق د ر ة يستحب له أ ن ي ك ف ر نعم و إ ل ا ل أ ن كان عالما بظلم ا ل إ م ا م أ و كان عالما بخطئه فالقصاص والضمان على الجلاد لان أ ن ه هو ل ل ذ ي باشر أ هو الذي باشر و إ ن كان السلطان أ و القاضي هو الذي أ م ر ف هذا إ ذ ا لم يكن هناك إ ك ر ا ه ف إ ن كان هناك إ ك ر ا ه فالضمان عليهما بالمال قطعا وبالقصاص على ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه ل أ ن ه م ا ش ت ر ك ا في هذه ا ل ح ا ل ة ف ح ي ح هو مكره لكنه يعاقب على أ ن ه آ ث ر نفسه على غيره بالبقاء القاضي يعاقب والسلطان يعاقب ل أ ن ه هو الذي أ ص د ر ا ل أ م ر و أ ك ر ه ا ل ج ل ا د والجلاد يعاقب ل أ ن ه اثر نفسه على غيره في البقاء وبناء على هذا ف إ ن ه م ا يشتركان في الفعل إذن هذه الذي عندنا للجلاب لألا الظلم الخطأ الحالة الأضمات الصورة الثانية ثبت ويباشر صور صورة أو وفي يعلم يعلم فهو الذي يقام عليه أنه هو الذي باشر وذاك ما باشر القتلة يقام وصوره ن قلنا ا المباشرة على السبب على تخدم و ث ا ل ث ة ان يكره وبناء على هذا ف إ ن ه يشترك مع المكره في هذا الحكم أ م ا المكره فمعروف ل أ ن ه هو العنصر الاساسي في الموضوع وصلى أ م المكره لأنه آثر لأنه نفسه بالبقى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم الدرس القادم شاء الله من كلام على نتمكن من إن المغلوع بقية